ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناغمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية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 فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ العذابَ الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم